الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر سمعنا ومن شر ابصارنا ومن شر قلوبنا من شر وسوسة الله ان الله وحده لا شريك له اشهد محمدا الله صلى الله عليه وسلم ومن هذا عمي الذين القصار الذي اشاره جهنم الله صل على محمد وعلى ال محمد صلى الله عليه وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد صلى الله عليه وعلى وعلى ال العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته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 فانه لا يدري اين ذات يده فتقول عليه وهذا لفظ مسلم ابو هريره اذا قال لك ان بده يكون صار مويه هذه اشي منقوبه من نومي داخل خيط لا يغمس يده في الاناء تسقى اناء أو, او ازات كل شيء يا حتى يعرف او شيء إنه لا يدري نازني مشي أين ودستي مفترضات حديثك إلى استيقظ يعني أنا أبدأها على جدار بدون نسخ وقعي والاستيقاظ في عمل تيقظه هو لازم لا لازم أنا متعدم لازم يكتفي بالفعل أما المتعدي لا يكتفي بالفعل فنكون بعد إلى ما نكون يوم نكونين أو ثلاثة مباعي إذا كان من أفعال القلوب والوعاء وإيش معناه تام معناه تام كذه أو مفردات الحديث إذا استيقظ من النوم يقول استيقاظ لازم يعني لازم إذا غير جازمة أنا إذا إذا إذا أنا إذا غير جازمة يعني راجح خوي فناه كيف مزوم جوابها بالعكس <سؤال> اللي يقول <سؤال> ما جواب شرطينية، جواب شرطية. جوابك دي إذا إذا من النوم <سؤال> إيه فلا لا من اللي <سؤال> جواب شقة دائما غالبا <سؤال> بس فلا يقدر يسليه لا يغمس يقال غما يغمس غمسا من باب الضرب يضرب اي لا يدخل يده في الماء لا يدخل غيزل لا يدخل ولا يدخل هذا قداف لونيه ثلاثي نحويه قاوم يدخل لا دخلها هذه ثانيه لا زينه اقول يا استاذي يدخل تدخل هذه هذه يا استاذي لقد تفعلت بهذا الامر كلها من اجل ان تكون افضل من اجل يدخلوا تكون افضل من يدخلوا ان تكون افضل من اجل قاعدة تكون افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل من اجل من لا يقف على ما يقوله لأنه لا يدري نه أوين هذا كذا لا يدخله يقف دائما نجى قال لي في المباراة أجد ما يدخل والله ما ذكي ربعية ما ذكي يده يده يراد باليد الكف وتأكد من الراحة والأصابع راحة أو راحة راحة والأصابع حولنا ودرست لكن أبنا زلمة وحبتها وحب الله سبحانه حد يعني بس نقول من أطراف الأصابع لا تلف إذا الى إلى نفصلها نزرة هذا نفصلها وهم يجيء ليقولي فلا يغمس يده الغمس بان يغيب اليد في الماء الذي في الكناء وغمزه في أفضل. أفضل ولا وي... لا أفض لا يده لا يغمس يده يده ويغمز ومجزون بها وجاء في بعض الرواد وخالفة لا يغم منساننا منون الجوكية الضقيلة ومنون الجوكية من الأعراض لا يدري. فيما يعني إشارة أبوتي ما إشارة إلى أن على النبي تشتغل المقزعي لذلك احتمال النجاسة يعني إشارة أنك لأن الشارع إذا ذكر حتماً الشعر يعني خايف البرد هو إذا ذكر حتماً خايف البرد قال وعقبه ولا باش إلا تكسل على ثبوت الرقمي لأجلها يعني مكما كان زيجوا هو علتي هذا لا إلا أين مكان ضرب زمان ما كان انا يجني بجنب فول فيه مفاتيح زور تقول لي تقول لي ما يجي له ما معروف نقول مصلح واخي تصحيبه شش ما فيه واه خلي اقول فيه لا ضرب زمان غير هاديك شتا دائما يش ا ماش كاع دا يوتي شي يعني يك يجري دوشه شبه الجمله يعني جار ومجرور او خبر لكن خالد ظرف زمان ومكان لجد اضافه كده اضافه شيء غريب هذا ااا قلت ما انت يعني انت دائما ايش هو روش الجمله غالبا الا واد دخلت قبل الجمله غالبا ولا خبر اي شيء ظرف زمان مكان ظرف مكان مبني على الفتح والمحل نقول ولعل المكان المسؤول عنه جزء من دخل الناعم. قالوا يعني المسؤول عنه جزء يعني دي. ما. لخو دي دي. ما. دي. ما من الحديث أو اللي لما لا يأخذ يعني الذي الذي ماذا ماذا ما النصولية ما ماذا يعني ما الذي ما الذي ماذا تريد ما الذي تريد قال ماذا تريد وجوب غسل اليدين بعد قيام من نوم الليل ثلاثه مرات واجبه ادو استجارت بشوي واجبه له السواد لا ولا تكفي الغسله اثنين قالك يا واليد عند الاطلاق يعسلا بسون يجيد هذا الشيء ثاني جدا يعني بلاشه هذا صاروخ الرشاشه او جو الرشاشه اللي قال لا سأل على إيداي ماكينه، هذا لا مشكلة بالو هذا الشيء، شيء يصير شيء، ده سيدخل ده شيء، لا لا. طالب إلا لو شيء، بعيد على هذا الشيء، لا يخلص كل بالو عكي أو كم خويس تصل